بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في من حب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه من كدى بهادي والسلم لشالك وصار على نهجه وقت فأثروا اليوم أما بعد حدة في الله فلا يزال حديثنا موصولا من الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك سيثير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن الماصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة مفيدة، ولزَرَتْ صورتنا في في تفسير صورة البقرة. ما؟ أقرأ شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله وسلم على قال الله تعالى: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فليأنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي إنما عليك أيها الرسول البناغة وحث الناس على الخير للفطراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعثف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر وأما الهداية فبياد الله تعالى ويخبر عن المؤمنين حقا انهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه لان ايمانهم يدعوهم إلى ذلك فهذا خير وتذكية للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص نعم فهذا أول خطاب لنبي صلى الله عليه وسلم أول لأمر في غايه الاهميه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يديه شيء من هدايه الناس فيما يتعلق بهدايه التوفيق فهدايه التوفيق ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما له صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله والارشاد والتوجيه لهذا قال تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أي فيما يتعلق بهداية التوفيق هداية الاستقامة هذه ليست لأحد ولو كان هذا الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك هداية أحد على الاطلاق ولهذا رأينا المثال العملي من حرص صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب وقام معه ونصح و اعاد وكرر حتى كان في اخر حياته التزمه صلى الله عليه وسلم ليقول لي كلمه التوحيد يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقولها عمه ومع ذلك رقلها ما قالها ما قالها ابو طالب مع ان ابو طالب مدح دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مع النبي وحبث معه وعذب معه يعني الأمور في غاية من الاستعداد لو كان الأمر بيد أحد لو كانت الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي رجل على الاستعداد لم يصنع كما صنع أبو لهب قال لرسول الله ما ثبى لك يا محمد عليها جماعتنا وتبرد وكما فعلت بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الرجل الذي ذاتع ونافعه سجن وعذب وعوذي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هلا لو كانت الأمور بالعقل أو بالجهد البشري لكان أول من آمن صلى الله عليه وسلم أو من أوائل من يؤمن برسول هو أبو طال يعني مثل ما نقول أبو بكر مثلا أو زيد بن أو خديجة كان كنا نقول أبو طال أبو طالب ما تنكر للرسول صلى الله عليه وسلم ابدا وعذبا مع النبي وتحمل ولم يسفه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سبحان الله لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم له شيء بينما أبو سفيان الذي قال كثيرا أعله بل لنا العذى ولا عز لكم وسب وألب القبائل وهو كما قلنا عمود خيمة قريش لهذا لما أسلم أبو سفيان لم تعث قريش عمود الخيم سبحان الله أبو سفيان يكون رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن فهذه الهداية هداية التوفيق ليس يملكها أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم إنما النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلاد والإرشاد لهذا قال سبحانه ليس عليك هدى وفي آية الأخرى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت له لهداية في الآية الثانية ونفى الهداية في الآية الأولى إذن عندنا هدايتان إحداهما مثبت والأخرى منفية فما المثبته لا لا وما المنفية وهذا درس للدعاة الله سبحانه وتعالى أنه ليس عليكم إلا البلاغ ليس عليك أودان ولكن الله يهدي من يشاء إن عليك إلا البلاغ ولهذا الدعوة الصحيحة دعوة لا يحكم عليها بالنتائج ولا ينظر ويربط بين صحة المنهج والنتيج إن شاء الله المسجد مليان ده دليل أن الدعوة صح لا مش دليل ده فلان ما عندش أنا خمس ست دليل أن الدعوة باطلة هذا لو كانت دعوة مباركة لا استقابلوا جميع من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال بأن يحكم على الدعوة أو يحكم على منهج الشخص بالكفرة والقلة؟ من الذي قال لك هذا؟ القرآن الذي يقول وما يؤمن أكثر بله لو مش مشركون؟ والذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ولا السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت النبي وليس معه أحد القرآن ولا السنة لجعل مقياس الحكم على دعوة الشخص بالكفرة والقلة فاذا كانت مهمه النبي صلى الله عليه وسلم محصوره في الدعوه والبلاغ وليس عليه غيره فمن باب اولى مهمه من بعده محصوره أيضا فين محصورة في البلاغ في البلاغ ولهذا نقول الجماعه الداعيه لابد ان يشغل نفسه في تذكية تزكيه نفسه وتنقيه منهجه ده اللي مفهوم منه ويقوم بالدعوه يا الله سبحانه وتعالى على بصيره غير كده لا تشغل بال ولو شغلت بالك بالنتائج ولو شغلت بالك بالناس ولو شغلت بالك بمن ذم أو لح فاعلم أنه ستنقص سينقص من إخلاصك في دعوتك وسينقص من صبرك في دعوتك وسينقص من ثباتك على منهجك بقدر ما يتعلق القلب بالناس ذما ومدحا ثناء وإعراض خذ قعد متى ما جعلت الناس هدفا لك فإنهم سيأخذون من دعوتك، من إخلاصها وثباتها على قدر ما يتعلق قلبك بمن بما، بما عنده. انت ما عليك إلا أنك ذات نفسك وتنقي منهجك وتدعو الله سبحانه على هذا. بس لأن دمُهم الرسول ولهذا الذين يقدمون البدائل الاسلاميه بدائل الحلول، كل حاجة حلول، كل حاجة بدائل. يعني مش عاكبه مثلا القرآن مش عاكبه مثلا القرآن الولد مثلا جابتنا عجناه يبقى نحط له الأنشيط مش مشكلة خد الأنشيط مرحلة الانتقالية بين بين الغناء وبين القرآن ربيت تلاتة 4 سنين على الأنشيط بعد كده بقى حفظه القرآن واخد بالك يجي الوقت بعد كده يحفظ القرآن لم يعرف قده بقى القرآن هو مع الأنشيط ولهذا كنت بتلاقي مستوى معين من الشباب على كده بس على الأنشيط القرآن صعب بدل اللي حركاتها الطويلة اللي هي بقى يعني نحية الإرهاب والثوب والكلام المنظر اللي هو السمت ده لنخليه وطن اما تعمل حتة جدا صغيرة في دقمك ولا بلاشها مش مشكلة او تلبس قميص مشجر او تلبس جنبية كلها واحد وده قسم كبير من الدعاء بتشوفوهن هاردة على وجهات الفضائيات يطلع الاموز من سكم ولا طويل كده زي الجماعة طويل كده كان طايل غير سينة ومشجر القميص والكلام بأسلوب معين اسامه العفري والواد والبيت ومش عارف ايه وكذا وشويه الكلام في الاجتماعيات والناس هونت اتصل وتعيط وتبكي ايوه ماما ايوه يا اخي مش عارف ايه بقى دعيه مشهور انتهت المسألة على هذا الاساس نوع نقدم البديل بدل ما الجماعه المعقدين اللي يقول قال الله قال الرسول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال البخاري وباب قال مسلم مش عارف ايه بدل الكلام ده والنمط هذا نقدم دعوة عصريه للناس عن طريقه دعاء الجد بهذه الاسم بدائل كل هذا من أجل يعني. من أجل هداية الناس أنت لا تملكها أنت لا تملكها والله مهما فعلت مهما فعلت وتنوع طرقك ووسائلك من أجل جذب الناس إلى طريق الهداية لن تستطيع لذلك سبيل أبداً مستحيل فهذا درس الدعاة في الله سبحانه وتعالى حينما يقفون عند ليس عليك هداه وما على رسولنا إلا البلاغ المبين أنت لا تشغل نفسك ولا تضيع جهدك بعيدا عن المنهاج القويم الصحيش بلغ بالطريقة الصحيحة وليس عليك هداهم. نعم ويتضمن التسير لهم بالإخلاص وكر علمه تعالى من بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون إذا راهم الجاهل ظن انهم أغنياء لا يسألون الناس الحافل فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا لم في السؤال لم ف... السؤال يعني لم يصر ولم يوليشه آه. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات بدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق نعم هذا الفقير المتعسل هذا الفقير الصادر الذي تظنه غنيا وتحسبه غنيا وولاية جزقة يوم وليلة. وليهذا القضية النهاردة مش إن أنت تجد الغني بقدر ما القضية أنك تجد الفقير المستحق بحق أما الذين يتسولون ويسألون ويأتون بأوراق عشر سنين مع رشد عشر سنين مع أشعة واحد يدخل بها هذا المسجد ويدخل بها المسجد فقط مشكلة النهاردة نكتجد الفقير المتعسس يعني فراحة بعض الاغنياء عنده ذكوات كثيره جدا ماشي لكن اين الفقير الذي تعطيه وانت مصمئ الفقير الصادق الفقير الذي طبع فعلا جنيهك فتجده يشتري بهذا الجنيه رغيف خبز ياكله هو واولاده يا سلام يا سلام وحده من وفق لفقير بهذه الصوره وفق لفقير فعلا يشتري بهذه النفقه طعاما لاولاده او كسوة لهم أو نفقة بالحلال يكون صادقا محتاج 500 بهم 500 ما يبقىش ألف 500 أساس و 500, 500 عن 500 مثلا محتاج عفيف فقير عفيف أين هذا قليل جدا ولهذا إذا وجدت فقيرا من هذا القنص فعض عليه بنواجذك هذا سبيل كويس خدمك هذا الفقير هنا يكون خادما للغني مش الغني هو لا اللي بيمنع على الفقير لا بل عكس برل منه إن بعض الله سبحانه لهذا الفقير الذي أعطاك سبيلا صحيحا وطريقة صحيحا لنفقته عليه نعم وما ذلك فالأمثاق في طرق الاستان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله ولهذا قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله وان الله ينيرهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكرهات وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم الله أكبر يعني الإشارة عند ربي دليل أن أجرك لن يضيح ولهذا جاء في الحديث الصحيح كتب عنده حسنا كان عنده فالعذيه هذه يعني اسمها فهي ليست ضائعه ان شاء الله وليست ثابته لا هي ضائعه فربك لا ينسى شيئا وما كان ربك نسيا وليست ثابته بل هي مضاعفه فان وضعت قرشا لقيت ربك بما لا تتخيل ان احدكم يتصدق باللقمه لا يلقي لها بانا فيلقى الله اياها كجبل احرى ولهذا جزاء النفقات دي لان ما الله يوم ما تقيامه لا تتخيل ايه دي نفقتك وبعدين فاعات ساعت مثلا انت جنيه ما تعرفش الجنيه ده يبقى مهيته ايه ممكن الجنيه ده اسرت انا يومين ما كانتش انت مش واقع تبقى او جنيه دي, الجنيه دي الجنيهات وفراس انت مش واخد تبقى لك لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف يضاعف كمان على قدر وقوع هذه الصدقة في محلية انت مثلا اتجيب في كتاب كل وصول الثلاثة وديد الواحد مثلاً بثلاثة أربعة جنيه قرأ فيه إذا به كان منطلق الهداي والاستقام فيتحول هذا من رجل مثلاً كان يمتدعاً إلي كثيراً يعني ممكن كتاب زي ذا تحول به أو يبنى به داعي إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان معرفش ونفقاته دي وقعت فين ولا أطمرت إيه ولا كذا ولا كذا إلى آخر ما يعرفش لكن ربك سبحانه وتعالى يحصي ذلك لك إحطاءاً إحطاءا فقوله سبحانه وتعالى فلهم أجرور عند ربهم عند ربهم هذا لتقرى الأعين وتنشرح الصدور للنفقه إذا وقعت موقعها ولهذا الذك اللبيب الذك اللبيب هو الذي يدخل نفسه عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يا قرآن الإنسان مهما قل دخله مهما قل دخله لابد أن يكون من دخله دخله ما يجعله في سبيل الله نفقة وأنا بقول لك النهاردة يعني أنت مثلا شوف كم أخي الآن عاديم لو أنا أقول لك بصدق وبدون المحاباة أكتب لي اسم من يستحق وحق هتكون أنت مثلا في مركز هتكون هناك تتعمل تكتب اثنين ثلاثة أغضاء من يستحق بحق مش من يدعي مش من ألف سؤال الناس مثلا اخ جاي لك عاوز الف واثنين وثلاثة واربع طب اخي اشتغل تعال انا شوفك شغلها بلاتي بثابت نوت ثلثمت جنيه ولك والله ما عليش داري انا عندي الغضروف مش عارف يعني ضارب بوجعك عندك الغضروف ودارك ما بوجعش من في النار وهدي حصل وتحصل في كثير من احيان طب اشتغل في نفسك بالك دور على شغلك تبيه انما كأخي اخ فعلا مستحق يعني اخ بيشتغل بيجتهد ومع ذلك عنده نقص في الدخل مثلا ماشي يبقى ده تفرح إيه؟ انك تزوجه انك سعده في طلب العلم انك انت في كذا الى اخره طبعا ده يعني غير مثلا من راى الناس تفرواهم للطلب واغنائهم عن العمل من اجل الطلب هذول مساله تانية هذول عجب عجبها هذول عجبها هذول الناس بمجاهدون زوجها في سبيل الله الذين يتفرغون وايضا ما يتفرغ يلعب ما يتفرغ ينام بدأ كتب ساعات يبقى عشر ساعات 12 ساعة ما يتفرغ يعني يخط شير كتب يزين باب جدر، لا يتفرغ ينزج ده على الجبهة ده على الجبهة بالضبط يحتاج إلى سهام وإلى سيوف يناظر بها ويجاهد نعم قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله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 لما ذكر الله حالة المنافقين حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الحلوب لا يا اخوان الله بأعظم من رجلين لا يبدأ الإسلام بأعظم من رجلين رجل تعلم ورزقه الله البصيرة في دينه فانطلق داعيا ورجل صاحب مال وفق للنفقه وتغلب على شح نفسه فبناء الاسلام اما ان يرجع الى عالم رزق البصير فكم احيا الله عز وجل به من قتيل للهوى والجهل وكم انقذ الله عز وجل به من ضال ورجل اخر ما ترك من سبيله ليحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق بهذا يبنى الإسلام المنفق والعالم ولولا العالم والمنفق بعد فضل الله ما خرج المجاهد يجاهد فالمجاهد حركه النفق الذي اعطاه إياه العالم وبصره به وبيّن له الحكم وحركه النفق التي بها اشترى المال وإلا قد يريد الانسان الجهاد ولا يجد ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزن الذين ينفقون ان للمدينه لرجال ما سرتم مصيرا ولا قطعتم هديا الا كانوا معكم حبسهم العرب يا مرض يا عدم وجود نفقه فلا أنفع في أمة الإسلام من رجل رزق علما وبصير فويدعو الى الله على بصير ورجل رزق مالا ينفق هذا المال في سبيل مرضاته كل خير يا إخوان من دول سبحان الله فاذا كنا نقول على المنفقين أيدي بيضاء لها بصمات في المجتمع في أي مجتمع من المجتمعات فايادي بيضاء وألسنة صدق تنطلق بمنهج الرباني لا افضل من هذين الرجلين في المسلمين لهذا نفع هذين الرجلين نفع متعدد نفع متعدد تشعر به الامه شو بدنا الوقت قاعد مر واحد جايبه منين والميكروفون اللي جايبه منين والمسجد ده اللي جايبه معاك وهكذا ايادي سياله ما شاء الله بالخير فيحصل بها نفع عظيم جدا اذا لم تكن صاحب مال فكن صاحب علم تنفع امتك ليس على الضعفاء آه قال آه آه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون منفقون حرج اذا ما لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل إذا ما مع أكمال فلا أقل من تنصح تتعلم و تنصح والله رسول الرحيم ولا على الذين إذا ما توكلت أحملهم قلت لا اجد ما أحملكم عليه فولوا وعن من من الدمع حزن الذين ما أمفكره. فحينما يتكلم الله سبحانه وتعالى ويذكر أصحاب الانفاق فحينما يتكلم عن أقوام يبنى بهم الإسلام شوف سبحان الله انتفاع الأمة بعثمان انتفاع الأمة بعبد الرحمن انتفاع الأمة بهؤلاء الذين أقر أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم الله مرضى عن عثمان بلل الله عز وجل سام بناله وبماله أمثاله نعم لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات ويكفر يكفرون عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الغبا والمعاملات الخبيثة واخبر انهم يجازون بحسب اعمالهم يجازون بحسب أعمالهم فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع والجزاء من جنس العام زي ما كانوا كالمجان في الدنيا يلهتون يتخبطون يضعفون عند المال ينسون كل مروءه كل خلق فكذلك إذا قاموا من قبورهم والمرء يبعث على ما مات عليه ويحشى المرء على ما مات عليه نعم وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا فجمعوا بجراءتهم بينما أحل الله وبينما حرم الله والسباح بذلك الربا ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال فمن جاءه موعظة من ربه بيان مقرون به الوعد والوعيد فانتهى عما كان تعاطاه من الربا فله ما ثلث مما تجرأ عليه وتاب منه وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين ومن عاد بعد بيان النار وتذكيره وتوعده لأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في هذا أن الربى موجب لدخول النار والخلود فيها وذالك لشنعت ما لم يمنع من الخلود مانع إيمان الله رضي شوف الكلام مش العبارات السلفية يعني مش معلات فيها خلود الله فيها خلود فهذا حالة هذا موجب لدخول النار والخلود فيها هذا من باب الوعي طيب وذلك لشنعت ما لم يمنع من الخلود مانع طيب ما الذي يمنع من الخلود التوحيد مع أصل التوحيد هذا يمنع من الخلود كما جاء النصوص بذلك ما لم يكن هذا المانع فانه يستوجبنا كذلك ومن يقتل وما, وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذبا عظيما لا يوجد من فعندنا فيما يتعلق بباب الاجور وباب الوعيد او باب الوعد وباب الوعيد قاعد ألا وهي إن ما نص عليه الشاب في باب الوعد من حصول الأجر فلن يحصل الأجر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وما كان في باب الوعيد من المجازات على المعاصي والذنوب فإنه يحصل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع كذلك يبقى عندنا باب الوعد الوعيد لا نفصلهما عن الشروط والايه والمواد انا اتيت بالعمل بصوره انفقت صليت تصدقت فانا موعود اذا صليت بكذا موعود اذا تصدقت بكذا موعود لكن في مانع أنا وهو عدم الاخلاص وهذا فرق بين منهج اهل السنه والجماعه منهج معتذر المعتذر يقول لا يدري على الله إثابة المطيع الله ما يجب عليه شيء فقد يكون هناك مانع يمنع من يمنع من استحقاق الإنسان للأجل والثواب أنا بقى أقول لا إله الله محمد رسول الله ومن مات على هذه الكلمة العظيمة دخل الجنة إن شاء الله لكن في مانع ناقض من النواقض سبى الله ورسوله استهزأ بالقرآن والرسول أتى ناقد يخرج من المله والا فاقوام قالوا لا اله الله وحده رسول الله ودخلوا النار بل ويخلدون فيه فمن انكر معلومه من الدين بالضروره ومات على ذلك كافر ومن سب الله ورسوله ومات على ذلك كافر فلا بد في قائمة الوعد الوعد من ايه؟ من توافر الشوت ومن تفع المواد فلا كما قالت الخوارج واخذوا بظاهر النصوص وجعلوها مطلقة خلاص اكل الربا في النار ايه فاكل الربا في النار خاريا مثير خصوصا عندنا إن لفظة ايه؟ الخلود فإذا احنا حتى في لفظة الخلود فليست اللفظة وحدها قاضية بعدم الخروج بل غاية ما فيها؟ أنها موجبة لذلك إلا إذا ورد مانع ما تجيش مثلا أقول لا ما وردش نص النص خالدا طيب ولا ورد في نص خالد بل مخلط فيها أبدا كما جاء في صحيح صاحين وحيزين زي ابن خالد في قاتل النفس حتى ولا ورد هذا أصلا جزاؤه ما لم يكن هناك إيه؟ مانع وأعظم الموانع التوحيد والثاني الذي يعمل الخيرات لن يتحق الأجر ما لم يكن؟ لن يستحق الأجر يضافر الشرط إنه وجده مانع لن يستحق مثل الشرك يبني المساجد والمدد يابدهو يبقى ما يصلح لهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا في هذا النريب الموجب لدخول النار والخلود فيها وذلك رشعان ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان مانع الإيمان لهذا منهج أهل السنة والجماعة وسط بين منهج الخوارج والمعتادرة ومنهج المرجع بالقعدة دي بهذه القعدة فالمرجع غلبوا جانبه الوعد وأخذوا بنصوص المطلقة في لا إله لله والخوارج غلبوا جانبه الوعيد وأخذوا بمطلق وظاهير الخلود جاء أهل السنة قالوا لأدي قعدة دي أمور تقبل لتوافر الشروط وانفاء المواد نعم وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها وليس فيه حجة من الخوارج كغيرها من آيات الوعيد فالواجب أن تصدق في قواعد الشيخ السعلي هذه القاعد يمكن السابعة أو السامنة لابد في ترتب الأحكام من توافر الشروط وانتفاء الموانع لازم ترتب الأحكام لازم شوف الشروط وليه توافر الشروط وانتفاء الموانع لازم نعم فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن في العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار ومن استحقاق هذه المبيقات لدخول النار إن لم يتب منها ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويرضي صدقات المنفقين عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق ألا الإنفاق ينقص المال وأن الربى يزيد، فإن مادة رزق وحصول تمراته من الله تعالى وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره فالمتجرئ على الربى يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد, مشاهد بالتجربة ومن أصدق من الله قيل والله لا يحب كل كفار أثين ما فيش, ما فيش حد يصدق لهذا إلا مؤمن عظم ثقته بالله إنه النفقه زيد من المال وإن الربا يبحث من يسادي الكلام كلامي أنا عندي ألف بقى عشر ثلاث أنا عندي ألف صدقت منه خمسمية بقى خمسمية إزاي عم تيجي إزاي إلا من علم ان الله سبحانه وتعالى لا أصدق منهم قائلا لأنهم ينسون بركة وينسون دفع الافات وينسون ما تترتب عن أمد البعيد أن أونفق النهار الآفاء خمسمائة لكن الله خبأ لي جزاء هذه نفقه اللهم أعطي أنفقا خالفا خبأ الله عز وجل مقابل هذه الخمسمائة آلاف وآلاف بس مش آلاف تأثين الآن يمحق الله رضا وبركاته عملي حوش لكن الأولاد تستنزل عملي حوش ولا يجد السعادة أولاد عاقون نعم والله لا يحب كل كفار أثيم وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأسم بإصراره على معصيه ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكور على النعماء تائبا من المآت والجنوب ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا. وهي قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه الايه لبيان ان اكبر الاسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربويه تكميل الايمان وحقوقه خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإثاءة عليهم معا ليه أن أصبر الأسباب الاشتنابية ما حرم الله من المكاسب الرضوري تكميل الإيمان وحقه شوف تركيز الشيخ السعد دايما على المعاني الإيماني ليه الآية جات بين آيات الربا ليه؟ لان فعل الإنسان لا يقوى على التعامل بهذه المعاملة ويطرق المعاملات الربوية ويثق بما عند الله سبحانه وتعالى إلا كمل الإيمان ولهذا الذين يسارعون باستاء الناس لما يجي واحد معذور ولا واحد واقع مثلا في اضطرار ويقول والله أنا رح اجيب من البنك كله خلاص روح طالما استنفذت طاقتك طيب انت باقي أمر هل دللته عليه ألا هو تقوى الله تنفق وقت لله سبحانه وتعالى أنا ما وقعت يا أخي في ضيق مثل ما وقعت أنت ليه من فارق بين إنسان يعيشها وإنسان يعيشها فق والله هل ولاش هذا الباب فقيت الله سبحانه وتعالى محصت إيمانك ويقبالك وحسن ظنك فجعلت ذلك لي سبحانه وتعالى إذا كنت أنا برحمك الآن ولو عندي شيء بعطهوه فما بالك برب عظمت شعائره وحرماته وأبيت أن تأكل الحرام أيطرقك ربك سبحانه وتعالى ما يطرقك لفي المشكلة هل فعلا محطة إيمانك وحصن ظنك بلا أم لا يبقى هذا باب لابد أن ننصح فيه جميع البشر ومن يتفق الله يجعلون مخرجهم وزقهم حيث لا يطرح بنك إيه نعم ثم وجه انخطابا للمؤمنين وأمرهم أن يتقوا ويذهب بقي, بقي من معاملات التي كَانُوا يتعاطونها قبل ذلك وَأَنَّهُمْ إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله وهذا بالأعظم ما يدل على شماعة الربى حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله ثم قال وإن تبتم يعني من معاملات ربوية فلكم رؤوس أمور كثيرا يعني لكن لا نأخذ من هذا النصوصي أيضا أن ضرب فإن لم تفعل فأنهم بحرب من الله ورسوله لكن هل مصر على هذا كافر؟ ما؟ ليس بكافر ليس بكافر بدليل أن الله نادى بالإيمان يا أيها الذين اتقوا الله وضرب ضق من ربه إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا يا مؤمنون فأنهم بحرب من الله ورسول وينسبكم فلاكم من رسل الله فالمصر على الربا ليس كافرا ولا المصر على الزنا الزنا ليس كافرا وليس الاصرار حينما يفعل الانسان هذه المعصيه مره وثنين وعشره ومئه الف وعشرة الاف ومليون دليلا على كفر حتى يستحل ذلك ويكذب الله ورسوله اما بفعل لا احكم عليه ابدا طالما فعله يقبل بقاءه على الملة، لكن هناك أفعال ما نصرت في الاستحلال، وأحسَّجد لصنم ويعلمنا هذا صنم نقوله لا بد يكون مستحيل، لا سُبُد للصنم تمزيق المصحف سب الله ورسوله هذا بنفسه مكثرة على طول، لأن صرته في ذلك الاستحلال، ولهذا الأفعال على قسم أفعال لا نصرت في الاستحلال لأنها, لأنها بنفسها مكثرة وأفعال أخرى. لا بد فيها من الاستحلال لأنها معاصلة تخرج من الملكة كالزنى والربا وكذا ما الذي جعلنا نقول هذا؟ الذي جعلنا قول هذا النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزنا وفي السرقة وغيرها من الكبائر قال وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق رغم أنفع بضر والنبي ما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك في التائب فإن التائب من ذنبك من لا دم لك؟ وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيارات بإذن الله كل دول منين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فيهم الظالم ومن الظالم من الظالم اللي عنده تقصير بالوقوع في المحرمات او طرق الواجبات ومن المقتصد اللي هو وقف على الحد أتى بالواجب وترك المحر ومن السابق الذي عاد على ذات طيب الذي لديه ذنوب وتاب منها يصير من الظالمين ولا من المقتصدين والمقربين أجيب وأخوان واحد من ألف مرة ثم تاب توبة نصوحة وقبل المؤتد من كل هذا من الظالمين ولا المقتصدين ولا المقربين ها؟ قد يكون من المقربين لكن هو من الظالمين تمام وهذه الآية التي بها شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط استدلالاً رائعاً ماتعاً على هؤلاء الذين يكثرون بالموت إذا كانوا مصرين على الكبائر ألا فان هؤلاء قال الله فيه ثم اورثنا الكتاب الذين نستطيع فمنهم ظالم لنفسه يبقى لقي الله ظالما ما في توبه فلو كان كثيرا ما دخل فيه ثم اورثنا الكتاب الذين نستطيع فلو انه لا في التائبين اذن سيكونون اما مقتصين دون واما من المقربين لكن التائب لا يبقى الله ظالما التائب من الذنب كما لا ذنب لقد تابت توبة هي ظلمت نفسها في لكن لقد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لو سعت صحرا يبقى وصف الظالم رد على الخوارج والايه ورد ايضا على المرجئه لان عبد المرجئه من المقربين على طول انما لا دا في ظلمه مرجع فصمب بشكل اسلام عشان تعالى هات يبقى حينما نجد فادانوا بحارب من الله ورسوله يبقى نوقع ما نقولش التكفير لا في انهم اصلا بيض معها ولهذا ديت زي الذين يكونون ربا لا يقومون لكما يقومون ذلك اتخبطوا ذلك بينهم قادر لما البيع وحل الله البيع وحرام الربا الى ان سبحانه وتعالى في لهم فيها خالدون دي زي دي زي من يقتل مؤمنا اه زي سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر زي ليس منما الله طمع خضير وشق الجب زي لا يدخل جنته زي ومن لم يحكم من الله اولئك لا يا شيخ دمينا بفور لما تيجي المسألة دي اللي فات معاك ثلاثيون فيما مضى هنا دمينا بفور على طول هنا دمينا بايه بفور مش عارف يا شيخ بايه بنحك بكده اللي مش عايز ألا عندك تفسير يا شيخ صحيح لو متكلم لا يدخل الجنة لا يدخل ما, ما قال الله أصلا ولا قال لا يدخل الجنة من حكم بغير منزلها ما قال النبي هذا ما قال هو من يحكم بما بغير منزل الله فأولاك غضب الله عليهم ولعناهم وعد لهم جهنم وساءت مصيره القاعدة وحيدة ليه بنيجي عندي ايضا كنا الحاسسية مش عاد حد عم تفسير صحيح ليه يعني هم ماشي مع المعاصي هديين جدا قولي يا عم الشيخ للصبح في الريبة حدش علق ولا هلو علق قصص الكلام اللي انت قلته بالعكس إذا لم تقل هذا الكلام وتؤصل فلاتة ثلاثية وإحنا عملنا وإيه فأذنوا بحرب من الله ورسول شوف باك ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم في اليكم من لم يحكم بما أنزل الله فأذنوا بحرب من الله ورسول لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة نمام نشوص واضح غاية في الوعيد ومع ذلك مؤصل بسهولة على منابرنا حتى إذا أتينا وما لم يحكم على طول فأولادهم كافرون على طول ما لا نريد أن نقبل قولا آخر أنا وهو كفر دون كفر لا لا لا لا لا, لا. مشاهدين نسمع خاضر على طول فأولادهم كافرون فبقوا الظالمون فيقول فاسقهم يعني من لا يحكموا الظالم فأولادهم كافرون تنبى واحدة خروج طيب حكم بين أولادي بالظلم بغير من ظل الله يرأك فيه والذي حكم بين شخصين بغير من ظل الله يرأك والذي حكم بين طلابي بغير من ظل الله يرأك كم هي المجالس العرفين التي تحكم بها وكم هم جائرون في الأحكام كفر، إذن الباب واحد الباب واحد فالحكم غير ما هذا الله عبارة عنه لكن فيها الكافر كفرا أكبر وفيها الكافر كفرا بدون كفر تشوف حال حكم جيد غير ما لكن ما نقولش لا كده الطنب واحد هذا أصل الخوالج ولهذا ابن عبد البر قال والعلماء ذكروا من عمة ذكروا أن هذه الآيات من الآيات التي فسرها الخوارج بما فسروا غيرها من باقي المعاصي فالقول فيها بانها مخرجه كالقول في الزاني بأنه كافر وكالقول في المرابي بانه كافر إذا احنا بألسنة سلفية نقرر أصل الخوارج فانقل لك الزنه الربه صريح لله بس هذا ما لم يستحيل ما لم يوجد ولا والله الطيب والحكم من رئيس من أنزل الله ما تحط فيه برضه ما لم يستحل ما لم يوجد مانع مين اللي قال لك انها هذه مسألة غير بق المسائل لهذا احنا أفرضناها اقول لك انا بقى السر ان احنا خلناها نوعا من التوحيد ان احنا خلناها لها خاصة في المناقشة في التربية في كذا انها صار تنتن على كثير من المناج على الثمنة هذه المسألة فبقى فيها حاسية اول ما الحكم غير الزمن صح؟ انت لما تسمع مني كده الحكم غير الزنا مش بتلاقي في فرق اه الزنا قال مش بتحس ان في فرق <تصفيق> مصحله ايه تحس ان في فرق الربا الحكم حكم ده غير منظم مش حاسس في فرق ليه جاب فرق ده منين ما نتربع على القاعده الواحده احنا مش عايزين نخلي القواعد شويه كده وشويه كده لا زي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بيناحم على الناس انتوا بتكفروا انتوا بتقولوا اسلام بيستنى الناطق الشهادتين ولو اتى باي ناقض في الناشخ بعد ما ناقشوا مغفلوا بسبعه ادينا في مختصر السيره فبدايه يقولوا اي لي ايه بقى انتوا بتكفرونا انا بقول لا طب انا بقول لا محمد رسول الله بحضر صلاه انتوا دلوقتي بتسمعوا معاي انه اي واحد يقول لا اله الا محمد رسول الله ولو اتبع بأي ناقد يشفع له لا اله محمد رسول الله تابين توقع بتكفروني بيه؟ تابين بيه؟ محرد رسول الله تم اتباوه في نفس القاعدة قالوا له احنا بنكفرك ليه؟ عشان انتك بتكثر ما لا يستحق ليه؟ الكفر في فنفس القاعدة تحكي مواني؟ فعندنا القاعدة قواعد الهدى في جميع المعاصي التي تألق بها للسنة وانفرضوا عن فرق اهل البدع والضلال على ما نكترك هذه القواعد في مسألة الحكم غير منذ الله علامة سر خطير هل احد من طلب العلم يا اخواني يذكر لي دليلا الان ليه هذه القضية غير باقي المعاصي معصية اش نعنى غير باقي المعاصي اتفاد ياريت لايحك هوا يعني أكدت ما أقول فحيح لأنه لا يريد الدليل إنما كما قلنا من فدعا صلقونا القواعد ما في دليل الخوارج ما في دليل معتدلة ما في دليل جميعا ما في دليل كل سبعة الهوى لكن أنا عايز أسألك يعني لك مثالة وروح لأحد المشايخ المشيخ الذين يتبنون هذه القضية في أي مكان على وجه الأرض قل له هل في فرق بس يعني هذين يعرف احنا عارفين قاعدات أهل السنة جماعة المعاطمة هل يا شيخ ورد فرق بين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والزنا والربا هل ورد هذين يعرف هل في فعل عن تنصوص ورد اذا قلت ولا اخانه إذا كان عالم نحرير فيقول لك الآن اه ورد ما هو يا شيخ ان الحاكم ده امره في الامه لكنه عصد ده فردي لما الحاكم ده بيحط قانونه وبيعمل وبيلزم الامه به ده لو كان الحرير هيقوله كده نوله ماشي خلينا معنا بالتدرج خليك معانا بالتدرج طيب يا شيخ مساله الحكم بغير من ذا الله هل تخص الحاكم؟ يعني ومن حكم بغير من ذا الله من الحكام لك لكن من حكم بغير من ذا الله من الافراد فليس كذلك؟ ه يقول ايه اه لا ايوه في ف طب ماده دي هي اسمها حكم غير ماذا الله وانا الذي فرق نص ولا قول امام عايزين امام يفرق بين المسائل بين حاكم وغير زي يرجع نقول خلينا انا خاصة بالحاكم غير ماذا الله مش دون الناس الذي يطرب التقنين فده شيخ هل عندك كل من يضع قانون يخالف الشريعة؟ يكون كثره يعني النهارده لما احط مثلا قانون بعدم دخول البنات المدارس في الشام قانون قرار الربا في البنوك قانون منع دخول المصالح بالليشيه هل ترى شيخ الكفر دي كلها مصبات يعني الجواب يكون ايه لازم اما عزل القصر قاعد ارسم يا جماعه واسلم الحمد لله وإما أنتقل من مطب المطب ما أدرشي حتى فنها أحكم على نفسي بإنه يا إما أنا على غير ما أجب سنجمعها أو إن أنا أرجع إلى الحق وهو أعمل إيه؟ هل تعلم لي وضع القانون هذا؟ هل مجرد وضع القانون؟ يعني مثلا عندك القانون تبيرا يقول من دم وضع القانون هل تكفر من وضع القانون بمنع الحجاب؟ تقول أكفر ولو أكفر لنك إم تتكفره؟ تقول والله إذا وضع هذا القانون إنكارا للحجاب الشرعي مستحيل لذلك ومكاثبة للنصوص وجاحلة نقول بس بس بس, بس, بس طب وإيه الفرق إذن بين هذا وبين غير إذن نرجع إلى الكلام الأول زي باقي المعاص نفس المسأل اللي فتح بيت ضعارة ودعى الناس إلى ذلك وقرر وضع قانونا البيت دي بعشرة جنيه والبيت دي خمسين جنيه والبيت دي غير بإيه وساعدت الدولة وقررت قانونا بان البنت دي او تحكمت الدولة لازم تدفع الى جنيه ما اللي يعني كل هذا ليقصد الكف او الظلم والفسق هتقول اذا استحل ده اللي احنا بنقوله بقى يبقى هادي زي باقي المعاصر جحدة كذبا استحلى ساوى فضل نسب ذلك الى الشريع والتبذير خلاص ده كفراتي زي حصلون زي ولهذا قد لا أحكم غير من الله وأكون كافرا وقد أحكم غير من ظل الله وأكون مؤمنا ما قصر إذا؟, إذا أنا أصلاً رأيت جواز هذا إذا أنا أفضل رأيت هذا أفضل صعيله إذا استحلت هذا ما محكم ما حكمي مش لازم احكم غير من الله زي من جوز الشرك زي من جودة الزينة اذن الكلام في الحاكمية هو نفس الكلام في ايه آه في خلي باركم أخمان إحنا, إحنا بعض نفس اللي في التمورقش غير الكلام لأ إحنا لما بتأتينا الفرصة نحنا نقرر القواعد الثلاثية من هذا خلاص إحنا ما مش درسنا في الحاكمية بس هذا في المعاصي والربع التي ورث فيها هنا عندنا الآن إيه؟ ورثة في نارهم فيها خالدون وارض عندنا فادنوا بحرب من الله ورسوله يعني اعلى الوعيد ومع ذلك انتم جميعا وكل سلفين على وجه الارض لا يقول بكفر المبادئ الا اذا نفس المساله نقول في الحكم غير الظاهر لا يقرو الا اذا يقولك على طب هو كل يعمل كذا كذا كذا كذا كذا, كذا. مش ده الا اذا إنه ولا يفعل هذا إلا وهو يرى ان هذا أفضل بقى في واحد يرى أنه اللي الله عز وجل أوجبه واللي الله عز وجل حرمه يترك هذا ويفعل بخلافه إلا إذا كان يرى هذا جائزا ويرى هذا أفضل كمان فإن كل عاقل نقول هذا نقول وكل عاقل يحكم على من فتح بيتا للضعارة وكل عاقل يحكم على من زنى مئة مرة ولم يرعاوي لنص وكل عاقل يحكم على المؤسسات الزبوية الآن في المجتمعين رغم الفتاوى وكل عاقل بقى يحكم على من كانت له فتوى بالتحريم ثم قلبها للجواز مع علمه ومعرفة بالنصوص أنه كافر لأنه ما فعل ذلك إلا يرى الجواز ودي مصيبة كبيرة بقى حينما ندخل بقى في باب التفسير باللازم دي مصيبه مصيبة جدا جدا جدا بقى مصيبة كبيرة جدا وخلينا المصر مستحيل السنفونية نتعرف كيف مصر مستحيل ولا مش مستحيل مصر مستحيل لا ولو فعلها نصيق ألف مرة ولو ناطر عنه ولو فتح لها مستفاد إلا إذا آه. قولي استشغال كلام ده عمل قبل ولا عمل إلا في الأعمال اللي احنا قلنا لا يشرف الاسحلال لأنها بنفسها ورد النص بأنها مكفر ما جيش اقول له ام بقى من عصنا أم. ام يا اخي بارك الله فيك انت مستحيل ولا مش مستحيل ام بقى شبع لا هذا فعل جنسيه مكفر نعم اللي فيه ده انت عامل زي بو قردان مصار جنسي بو قدان انت عامل زي الاساسين في اللحيه هذا المستهزد نحكمه بكفرين نقول المستهزد على قصير لازم نقول تعال سيدي بنين باللح شريعه ولا بالملتحى منظرا وزي المتحاسب انت راضن بهذا تراه جائزا ولا حطها فرعه العالمي الله تعمل بالربا يا عم احنا مصدقنا لان حد ولكنني اعلم انني اسف ثم إذا نقول نرجع في فهم هذه النصوص اللي لمتيني كلام عن كلام السلف كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى ونعرض عليها فاذا قاعده المعاصي يا اخوان واحده وليس الحكم غير ما انزل الله كدعاء البدو ودعاء الحسين ولهذا نحن نقول قضيتنا الاعظم الان في اعاده امتنا الى التوحيد الخالص وإلى التحذير من المعاصي بما فيها من الحكم غير منظ الله فإن من حكم غير منظ الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون كم لهم من مفاسد ومظالم كبشرم الكون الخيرية بتبحية شرع الله سبحانه وتعالى قل ما تعود لكن كلامنا فيه مسألة وحدة كاثر ولا مش كاثر. واحد يقول بس فرق النوع والعين برضو لا حتى في النوع هل الآن ترى اللي يحكم بين أولادك بالظلم نوعاً كف لا، كما وضع من الله هل الراجل اللي بيحكم النهاردة بن أرخيل اتغذى قبل ما ييجي وأبض له 200-300 جنيه ولا أتغذى على حسب الحق وقال له أنا ليه 5% من الحق لهذا الراجل هل ترى هذا عيب نوعاً كفر؟ يبقى خلي بالك بالفرق بين النوع والعين عشان تهيب بظنفه لما تهيب بظنفه اوه هاتفة اوه حد يهيب في بياني وتقريري مذهب يعيثون في ناقش في كل شيء لازم حكي لازم من شيء الاول ثبوت النص ان هذا كفر ولما يجي ثبوت هذا الكفر ثبوت الفهم للنص بان كفر عملي ولا اعتقادي اي كفر مخرج من ملا ولا كفر مخرج من ملا فاحنا بنسميه كفر زي ترك الصوابي بنسميه كفر لكن كفر مخرج ولا لا بعدين استحقاق الشخص لنزول هذا الحكم عليه يبقى الاول النص في تقرير الحكم اثنين النص في انزال الحكم اذا اذا احنا فررنا في انزال الحكم ان احنا بنقول اندي لا ده مش عيد بس ده نوع نجي حتى في النوع نناقش هل هو نوع من الكفر المخرج ولا نوع من الكفر غير المغرد ولابد أن ما جعلت أضع قعدة يا شبابنا نضع قعدة لتقبل التعارض يعني زي ما انت بحطة في زبنى والربا عندك حاجة فيتعارض مش حاجة فيتعارض النصوص ماشية خط واحد يبقى مثل هذه المنصوص لا بد أن نصبقها نستمع لهذا لأننا لا نمثل بالزنا والربا لا يوجد إشكالية لكن نستمع بهذا هنا يا إخواني علشان نقول لكم انه لا فرق بين المسألتين وان طالب العلم لا بد أن لا تأخذوا العاطفة ولا الحماس وخبالك ولا الفتاوى الخافة في أننا أبطع ما يا جماعة انت حاكمني للقعدة لانت والاستهى من اهل رسولة الجماعة من اجار رسولة الجماعة احكم بي عليا مش تحكم بيه انا وبقولي على من اجار رسولة والجماعة او تجعل قولي قولا اخر مهما استدللت بك في لك في هذه المسألة انت اوشكم عليا بهذا اسألني سؤال يا شيخ انت عملت قرر هذا في مثلا كفر من حكم مطلقا من, مطلق من غيره ده الله ازاي الكلام ده هل في فرق بين هذه المسألة وبين الزبنة والريبة اسألني واذا انت قلت لإنه تقنين والتشريع قل طيب هل في فرق بين الحاكم والمحكوم في هذا وزنا عدت من هذا طيب هل في فرق بين من حكم هوى ومن حكم جاحدا وكذا إذا مسائل عديدة لابد لابدنا توضع سدود في هذا الباب ولا أتي أنا فأقول بإطلاق ومن لم يحكم يحذفه نزل فؤلته هم الكذّبو حتى احنا ما عدناش بنسمع فأولئك هم مفسقون لا نسمعها إنما نسمع فأولئك هم الكافرون رجعوا تفسير ابن كثير رجعوا تفسير القرطبي رجعوا تفسير شيخ المفسرين ابن شريف رجعوا فهم العلمين هذه المسألة فإنهم يسيرون على قاعدة واحده ولهاد نقول لكم نقول لكم وابحثوا فيها ما شئتم إن شاء الله تبارك وتعالى نقول لكم إن إجماع الأمة إن إجماع الأمة في هذه الآيات على أن الكفر إذا تحبناه على أمة الإسلام ما خصصناه باليهود والنصارى في الآيات ولو خصصناه فكما قال ابن جرير فالعبراته بعموم المعنى لا بخصوص السبب أنه فيما يتعلق بهذه الأمة أنه كفر دون كفر إلا إذا كذب أو استحل أو جحد أو ساوى أو فضل أو بدل ناسبا ذلك للشر، الشريعه وأن القول بان هذا في الكفر الأكبر بإطلاق أنه قول الخوارج فمن أراد النفسيه قوله في السنة فليقل كفرا دون كف إلا بالمستفاد ومن رام مذهب الخوارج فليقل في كل من حكم بغير ما أنزل الله بأنه بقيت مسألة ألا التفريق بين قضية أو ألف وبين الترشية مطلقة اولا تصور من الترشية مطلقة صورتها عندك إيه لو افترضنا من الشريعة ألف حكم فما الترشية عندك أن يحكم بالألف حكم لأنه لو حكم بتسعمائة و وتسعين، و تسعين فأنه لن ينوحي الشريعة وإنت بتقرر وانت تقرر ما فيش فرق بين قضية و آلف إذا لا يوجد فرق بين قضية و تسعمائة و المشكلة عندك فيه في الآلف لما ينحش الآلف هل ترى واحدا نحش الآلف لابد له من إيه من حاجة تكسر القلب يبقى فين الصوره هذه واحده الثانية دا بنها... الثانيه ده احنا بنهق هذا من باب التنزيل الثانيه التفريق بين هذا وذاك بين الترحيه وبين 11999 99 ما الفرق من ما الدليل عليها الا اللازم أنه ماذا نحن ولا فعل إلا لكن في الحكم فيه شيء الحكم ومن لم يحكم يتناول الوحدة والألف وعشر الآلاف والمئة ألف وأقسر وأقل والمليون ما في طرق ما الثرق ولأنه قد يغفر في القضية ولا يغفر في الألف ونحن نتفق مع بعض في هذا إنه قد يغفر في القضية ولا يغفر بالألف لا يغفر بالقضية لا يستحل أو كده ولا يغفر بالألف إذا فعلها هوى وآثر الهوى على نعم، مهم الكلام فهذا طول بس أحب أتمثل لقارئ السنة وجماعة في هذا الباب لأنها قد تختلف على كثير من الناس وإحنا لا نفوّض فرصة الحقيقة ون بمثل تأصيل هذه القواعد لأننا نعلم أن الواقع يعيل بها فليس من المصحب المسلمين أن نكتب هذا نعم إيه أولا نحن ننصح أولا بأننا نطالع كتب السلف قبل التخصص في كتاب المعين ونتربع على القواعد التي هي مسلمات لان بالتربيه على القواعد نستطيع أن نفهم ممكن يكون كتاب على ماناك السلف المسألة ديت بس عنده خلال في نقطة. كيف اعرف انه عنده خلل فيها فالمسألة مسألة عمر يعني مش هتدي كتاب دلوقتي أنا ألفته أو صنفته ثم وتقول كذا تبجد أن أخلقت بعض الصور ونفت بأنني أريد أن تربع القواعد راجع كتب التفسير، راجع كتب العقائد، راجع كتب السنن، راجع شروح العلماء المعتبرين. مثلا لهذه. تمام؟ وسترى القواعد واضحة أمامك. ستراى القواعد واضحة أمامك. هذا بصفة عام. يعني نحن لا نريد أن توضع الحاكمية أو القول في الحاكمية، القول الصواب بقراءة بحث في مجال الحاكمية. نحن نريد أن أولاً أن نتربع القاعدة عام. زي ما إحنا بنناقش القديس من قاعدة عام. مش بنلقيش الأمر من دليل فردي، إنما هم بنلقيش من قاعدة عامة، قاعدة عامة، قاعدة أصحاب المعاف، قاعدة أرباب الكبائر عند هذا السنة الجماعة. قولوا فايز، انطلق من دي أولا، تنطلق من دي. بسيط أيش مش عايز أكتبه مؤلف، ولا فيها خلاف بين زعات الثلاث. خلاص، هناخرج عن قاعدة ازاي عايزين الدليل نخرج، بيعني القاعدة. ولهذا ستكتشف الخطأ مبكرا والخلل ستكتشفه مبكرا يبقى الأول نتربى وعشان كده سنقول يا إخوان المسائل والأبحاث وخلافه لا ينبغي نطلب ان يشغل فيه نفسه فاضمن أن يجعلها دوابة لجماعته فضلا أن يجعلها رقم واحد في العواتف فاضمن أن يجعلها أن ما خلقوا خلقه إلا لها. يعني خلي بالك الغلوفه هذه مسائل قد يصل الى الدرجه ديت او درجه لكن لما احنا نتربى من تفسير السعدي بنتكلم في قضية الحاكميه وهنتكلم في قضيه الايمان وهنتكلم في قضيه المعاصي من تفسير شراح هتيجي على صحيح مسلم اتكلم من صحيح مسلم هتيجي على الصحويه اتكلم من الصحويه ده اللي انا هذا الذي نريده ان الامه تتاثر بتوسع على كتب السلف بحيث إن القضيه الواحده تناقشها من 1000 كتاب بعد ذلك لما توصل بقى عن التحكيميه ولا خلاف خلاص انتهت المسألة بس السؤال عندي ان انا تقدر استيفاء خاص مثلا في التحكيميه بس او كده برضه مش هيستوي عوده لانك هتستصر على اديله الايه المصنع وهتستصر على استجلالات واختياراته لكن احنا عاوزين نقول ايه نقول اتكلم عن هذه القضايا من خلال كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى وشوف تقريرهم لهذه المسائل ثم ننظر إلى الصور المعصرة اللي ممكن تطرأ هل يترى الصور دي ما عندنا منهج تستقيم عليها بالصور ولا نحن نحتاج إلى تأصيل جديد لم, لم نسبق إليه يعني هل منهج السلف غادر في تأصيله هذه الصور الفرعية التي نبنيها على قواعدهم أو أننا في حاجة الآن أن نناقش أي قضية تكون في دنيا الناس بغير طريقة السلف لأن السلف لم تكن عندهم هذه القضية هل نحن في حاجة إلى هذا؟ أو إن السلف في وضعوا المناهج العامة والقواعد العامة نستطيع أن نزرع أي مساله وعلى كغيرها إذا من الأحكام الشرعية إنه أي مسائل من الفروع إذا كانت المسائل الفروع التي لا تتناهى نجد لها أصولا نبنيها عليه فكيف بمسائل الدين العظيمة نعم كتاب يطلع لكن في المساله فيها ولا في قواعد السنه عموما قواعد الايه لا يعني اسمه الكتاب اسمه لا ما, ما يعني ما اعرفه يعني ما درست عليه من هذا يعني ما فرعت علينا لكن راجع التفسير ومراجع كلام السلف في هذا ومراجع كلام شيخ الإسلام من سيد الله تعالى وأما البحث مولف فيها في بحث كثيرة لكن قد يقول قائل التفسير البحث يعني نداعبنا قولا لكن نحن نقول ونرجع ذلك إلى ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى وعلى فكرة أيضاً إنه قد يوجد من الشبهات لهذا أقوال لبعض أهل العلم في التكفير المقريج من الملة، لكن يبقى هل هذه الأقوال مبنية على قاعدة الثلاث ولا خرج عن قاعدة الثلاث هتقول لهذا شيخ كبير لا احنا بنقول ما وشيخ كبير او صغير، نحن نقول هل هذا الكلام مبنى يعني لما استذل هو عرفت مناطق استدلاله وانه يوافق. جماعة أنا أقول لك الآن قبل ما دبت حيك تير وأنا شخص طبعا أفضل أقول أنا إحنا طبعا متبعون لما في هذا وإلا لست عندنا شيء يعني حتى على أنا ظلم. لكن هل تجد في قول من قال التكفير في هذا إلا أن ذلك تكفير باللازم من لازم هذا إنه جاهل من لازم هذا المكادل لو كان يعتقد لما فعل لو كان ما اقام لو كان ما سوى ولهذا هاتف نص استدل به مباشرة زي ما نستدل على كف الساجد للصن لكن يقول دي مضاهو دي مش عارف ايه وهؤلاء الذين فتحوا وجعلوا قواعد وجعلوا وان هذا لازم لكن في نص حفظوا يقوموا الكافرون او لك لا يدخوا الجنة نمام فأوليكم الكافرون بحرب من الله ورسول فألوا عليكم الكافرون وقتاله كفر ايه الفرق الكافرون كفر الفرق هذا كفر هذا كفر يعني كل استدلالك مبني على التصريح بالكفر الكافرون وطبعا غير الكفر فالنفائل غير المصدر ما تستدلش بقية الشيخ الإسلام إن كل كفر ورد معرف بالألف والألف الكفر هو معاك الكفر غير الكاثرون فالكفر المصدر هو اللي فيه قاعد الشيخ الإسلام هات الكفر غير كفر والكاثرون عشان كده بقول لك القواعد مهمة القواعد مهمة جدا جدا ويبقى أي واحد يقول قولا يرفع عليه هذا القائل زي ما احنا حكمنا على ابن حجر وحكمنا على النووي وحكمنا على اكبر منهما في الأسماء والصفات مين فيكم بيتبع مثل ابن حجر في الاسماء والصفات حد ليه مش فاحص من فحول اهل العلم مين فيكم بيتبع كلام النووي الحافظ صحيح مسلم ليه ما تقبلوش هذا الكلام حكمتموهما ليه لقاعده الثلث في الاسماء والصفات يبقى برضه مشاكله قاعده الثلاث في المعاصي المعاصي قاعدتها واحد الا ما وردت زائديه انه الشرك والكفر والناقض للايمان ايه التكفير باللازم من شيخ الاسلام التلازم بين الظاهر ما يعني دلوقتي يمنع التكفير باللازم وشيخ قال لابد التلازم بين الظاهر والباطن اخوك احدهم انت دلوقتي فين منع التكفير باللازم وده كلام شيخ الإسلام ولازم لازم المذهب هو مذهب قال لا ليس مذهبا إلا إذا اعتقدوه شرط وبين كلام شيخ الإسلام بالتلازم بين الظاهر والباطن نقول يا حسن يا بتاع طلقة في فرق بين اللازم والتلازم ها اللازم والتلازم فهناك فرق بين اللازم والتلازم فلازم المذهب يقول له مذهب ألزمك به لا جناية جناية انك تقول في الرجل الذي قال اللهم أنت عبد وأنا رب في اللازم الذي يفعل إنسان في ألف معصية أنت تنتبه ليه هذا من انا الآن في بعضكم قد يكون مقتنع وغير مقتنع أنا ما أقول ألزمكم بقبول هذا الكلام أقول من لازم سكوتكم قبول هذا الكلام لا ما ألزمكوش ما؟ ليس هذا بالله امسك هل مثلا بعد ما خلصنا الدرس إذا كل واحد فيكم هو قوله قولي قولي وأمكي كل الناس لا إلا إذا إلا إذا صرحت به إلا إذا تبنيته، إلا إذا إلي دعوت إليه، غير التلازم بين الظاهر والإيه والبص. نعم. الأعراض ينزع بعض الأعراض، هل أعراض تكاسل ولا أعراض جحود؟ ولكن ما في نصف حالس ما صار. تبنوه لأقيم الصلاة، يقول لا ما في ولو حتى الآن. لا هذا. لكن مثلا زي النقاط لا ليس اللازم من فتوى رفع النقاب اللازم انكار الحجاب لا هو يؤمن بالحجاب ويدعو الى الحجاب لكن صفة الحجاب عنده ما هي فالمناقشه في صفه الحجاب هو لا يرى صفه الحجاب وضعها انت ترى صفه حجابها يبقى النقاش في صفه الحجاب إنما من الجناية أيضاً نحن نقول اللي جرى كشف النقاط أنه يمنكر الحجاب ثانية تتنكر الحجاب الله يقول وَدَا سَلْتُبُونَ مَتَعَمْ فَتَلُونَ وَرَاءَ حِجَاب والله بيقول يا أيها النبي لا مش هذا من الجناية أفضل. من الجناية نحن نلزم من قال بهذا بإنه إيه منكر الحجاب وليس منكر الحجاب ويقول آيات الحجاب أحسن منك لكن وينكر هذه الصفر أنها وارضة في الدليل ويستدل على ذلك بالشواهد. من يتبنى هذا الفكرة من ان كان من معروفين معروف في سلفياته وكذا، فنقوله يعني هو ناهج استهادم كل شيء، لكن لا نأخذه من وادي المسألة. وإن كان طابعا عليه في دعوته وفي كذا، هذا الط هذا الطابع وأشعر بهذا في دعوته، فهذا لا يطلب منه العلم ولا يسمع له. لو كان طابعا. إنما في فتوى يتبنى هذه المساءة في فتوى لكن يقرر في عدا ذلك ماذا بالسنة الجماعة في المسائل وفي الترضية وفي التعليم وفي الإفتاء هذا اللي ممكن نقول نتجنبه هذه المساءة لكن واحد يا دي دعوته يا دي طريقته صحبته في صفر أو جلبت أمامه أو تعلمت منه أو كذا أو كذا لا ترى لا طبعا لأن هذه المسائل من مسائل خطيرة مثل قد ترتب افترات لأنه على طول أنت لما تدخل في ذلك مسألة بتنتقص العلماء اللي هم على خلاف هذا وبتقشم الأمة فيما لا قدرة عليه زي واحد كان جاي في الفضائت بارح قالها يعني حطاها في رعبة العلماء العلماء المتخزلين خلاص العلماء المتخزلين ويسمونهم بيه مشايخ التخدير يعني الكلام ده مشايخ التخدير ودي ألفين ثلاثية الذين يقوم بالضوابط حلونا دي دول مشايخ تخدير وهيبقى مسؤوليتهم أمام الله كبير وغرون هؤلاء العلماء حتى نقرأ لبعض الدعاية الثلاثين من, لسة من أقل من أسبوع في كتاب من الدعاية الثلاثين اللي يعني يتبنى هذا يقول ان الاختصار في هذه الاوقات على الدعاء على الدعاء نقول الدعاء نقول هم يلا ادعوا هذا الشأن الضعفاء والصالحين انما احنا محتاجين اه خلي بالك يعني صار هم قالوا هم ادعوا اعملوا وسووا كذا ده شانه الضعفاء والصالحين يعني رويش وإلا المجاهد هذا مصالحه لي، لأن المجاهد مصالحه وحتى المخابه هو في صحيحه باب كذا باب استعانة الإمامة في الحرب ضد ضعفاء وفلس مية تسعة وتسعين باب في المخابه كتاب جهاد مية تسعة وتسعين باب كل باب منهم تقرير المنهج باب عمل صالح قبل الجهاد باب استعانه الامام في الحرب دعونا نفسه باب يقاتل نوراء الإمام باب طلب الولد الجهاد باب 199 وتسعين باب من الابواب ان الامام يجيب الجماعه ضعفه مثل جده به لكن آه الجهاد زروا بسنا من الإسلام. ولا نقتصر على الدعاء آه نقول كده إن أنا نقتصر على الدعاء نطلع الدعاء وأعظم الأسلحة وكده لكن لابد من بناء الأمة لابد من كذا من كذا لكن لازم نعرف من جهاد لسروطه لسروطه في قدرة في إيمان عشان بس لا نخطرش في قدرة الجهاد نخللها يعني وقفة تانية لكن عايزة أقول في نهاية لابد من ضوابط شرعية لا بد من ضوابط شرعيه في اي مساله من المسائل ولا بد من وضع اي قضيه معاصره ولن تجد قضيه باذن الله ابدا على الاطلاق الا وتستطيع تقعيدها على منهج صدق على منهج مضى على منهج قرر على منهج وضع وليس منهج مستحدث كل قضية لقافل عند الاوائل بس جهة حاكمية ايمان طريق الدعوة كل هذا موجود لكن يجيبه منين؟ ايه وانا عصر ما بشش كتب الثلاث بجيبه منين؟ ايه وانا بحول بين الامة وبين كتب الثلاث هجيبه منين؟ ايه هجيبه من ايه من رؤى خاصة لا الواحد واحد فينا ممكن في وقت الازمات ينفعل ينفعل ينفعل, ينفعل ينفعل ينفعل على علي مانسبش المفعال ده لدعوة ثلاثية يعني أنا متأكد من الشيخ اللي هتجيبه ده وتقوله إزاي شيخ تقول إن الاقتصار على الدعاء وكذا ده شأن الضعفاء والصالحين إزاي وقد اتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مينة عديدة ومديدة لما لم يجد قدرة ما عنده قدرة يا أخي ما عنده قدرة ثم الأمة حاكم ومحكوم فبالحاكم عصت لبه المحكوم يعمل ايه وانت بتواجه الأمة في القنوات وفي خيره وعلى المنبر بتواجه مين روح للرئيس قل له الخطبة ليه للرئيس مش ليك انت انت انت تعملوا ايه في وقت الأزمان يا جماعه ادعو يا جماعة التوحيد يا جماعة المعاصي يا جماعة ما صلى الله عز وجل علينا هذا الا بذنوبنا يا جماعة سوب يا جماعة استغدرو يا جماعة صلى الله عز وجل اه ان يوضع قولات الامور يا جماعة يا جماعة يا جماعة اللي انت تعمله اللي انت هتقوله اللي انت هتطبره لكن اعادين ليه الى متى? من تظلين برضو? قوم يالا انت اقول او ما اعمل ايه? زي لا اعدي عادة في القناة في القناة واللي علماء وولي وانت ايه اللي معادة? ببادلتك ايه انت اللي معادة? انت متعايط ليس? قبله حلقة من مسلسل انسان ليه ما تدفع تخاطبنا من ارض المعركه لكن طبعا هذا نفس يساوي كثير من الناس او العوام فيظنون الجهة ان هؤلاء هم مجاهدون وان هؤلاء هم حرسون على الأمة وناولاؤهم كذا واما العلماء الذين يضعون الضوابط والأصول على منهج في الأمة هم علماء تخدير وهم علماء السلطة وهم الذين لا يفهمون الواقع ولا شيء واحنا الواقع دلوقتي بيجي يبقى له كم فاي واقع الذي أنتج بالله عليكم قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين أي واقع هو الذي أنتج ما الواقع الذي أنتجكم انت كلكم، وغيركم في شتى البلدان واقع من هو الذي أنتجكم واقع من هو الذي نشر النقاب والحجاب والفضيلة واقع من هو الذي نشر طلبة العلم فضل الله سبحانه وتعالى واقع من الذي جعل في كل بلد أوتادا يدعون الله على بصيره واقع من الربانيين الذين بصماتهم على العالم كله الربانيون الذين نقول أفت فلان وعلان ونضع فتواهم على الرؤوس لا من أقحم الأمة فيما لا تصيق ولا في من أخذ السلاح وفقط وطيلة عمره يدعو إلى جهاد فما رأينا جهاد فلا للسنة والتوحيد والإسلام ناصروا ولا لاعداء الله كفروا بل يشعرون بالذنب خلاص يبقى الواحد قاعد مالوش لازمه حاسس لازم. مثلا حاسس ان هو منافق ان هو راض عن وضعه ده ولهذا النتيجه الطبيعيه الحتميه بعد ما اطلع انا من درس او خطبه او اكتب كتاب على هذا النصر النتيجه الحتميه ايه النتيجه الحتميه انني عايز اربجيه ونعمل ايه انا مذنب؟ انا عاصل انا مقصر انا مقصر انا خذلت امتي هتقول بقى تربيت عيال وتقول لي علم شارع وتقول لي نقرأ الوسطية ونشرح مش عارف ايه كلام ده يا شيخ مش نافع العدو على ابوابنا فالفرق بين الواقعين معروف وبين الدعواتين معروف وبين المنهجين معروف بفضل الله سبحانه وتعالى هذه البصمات المضيئة في بلدان العالم بكل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين ثبتوا على تعليم الأمة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى بعيداً عن المخاطر ولو حصلت معوقات سيحتسبها الإنسان ونحن نعلم جيداً أن أحداً لن يرضى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت ويراها تزلزل أركان سلطان وعروشه لكنها قد تأخذ مرحلة في الموجه نعم أكلم لله إن يعني المعاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الناس بأخذ الربا ولا تظلمون ببخصكم رؤوس أموالكم فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فلهما سلف وأمره منظور فيه وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله فإن أخذ زيادة فقد تجر على الربا وفي هذه الآية بيان لحكمة تحريم الربا وأنه يتضمن الظلم للمستاجين بأخذ الزياده وتضاع في عليهم وهو واجب انظارهم ولهذا قال وإن كانت ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينزره إلى ما وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد ويهون على العبد التزام الامور الشرعيه والالتزام المعاملات الربويه والاحسان الى المعسرين علمه بان له يوما يرجع فيه الى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه ولا يظلمه مثقال ذره كما ختم هذه الآية بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله اكبر الله اكبر بل يهون على الانسان كل شيء من عقبات ومثاعب وبلايا انه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوما من الأيام ليجازع عمله إن كان محسنا وإن كان مسيئا. ولهذا ختم الله عز وجل آيات نببا بهذه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى إيه؟ إلى الله شوف آيات أحكام لكن يتخللها بين سنايا الكلام عن الربا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة والجلج في آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في آيات الاحكام يسألونك العالم المحيظي يقولوا هو أدن فاعتزلوا النساء إلى أن قال نساؤكم حظوا لكم فتحظكم ما نشيتهم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر الممين لانه لا يحمل العبد على التزام الأشكام إلا تقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد بين سنايا آيات الأحكام الإشارة إلى الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي مفتاح كل خير هي التي تحملك على تقوى الله في الأحكام هي التي تحملك على تقوى الله عز وجل في التعليم في الدعوة في أي شيء اتقوا الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ففي هذه الآية يتفرق الله عز وجل بين الذي كان يتعامل بالربا وهو لا يعلم فانفق اخذ المال وانفق وصرف وكذا ثم تاب الله فهذا لا شيء عليه علم فانتهى وما عنده مال صرف بمن جاب سيارات خلاص وبين رجل اخر علم الحب ولكن بين يديه اموال قال تعالى فان فلكم رؤوس اموال معك اموال خلاص لكم رؤوس اموال انت كنت مطلع هنا وهنا وهنا وهنا وهنا اجمع مالك بس واذا اردت جمع مالك فوجدت معثرا فانظر وان عثوت عنه فهو خير لك يبقى بنفعش بقول ايه انت باخد خمسة في المية بدل الخمسين ولا اخد كذا لا فلكم رقوس امانين وعليه سوء اهل العلم في من وضع مالة البنك ومكام شعاه عرف الحكم وراح يجيب الفلوس لها زي كام ألف جنيه يأخذ ألف جنيه ويتخلص منها ولا ما يأخدهاش قولان لاهل العلم منهم من قال لا ياخذها بناء على إنه فإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم ومنهم من قال ياخذها ويقلل رأس مال هذا البنك الربوي ولا يتخلص منه أفضل في المسؤولين على الف جنيه يأخذ الآن ويتخلص يتخلص إيه منه والصواب أنه لا يأخذه إلا ماله فقط إذا كان إيه إذا كان فيه بند فعلا ممكن أن يأخذ لكن لو كان ما في بند أنه هو في هذا وأنه الموظف هو اللي يأخذه بحطوم في جيبه ويقولك يا الله عجانة درويش المهاردة يديره بروس وحطنا في جيبه ويقول عمر خلاص يعني العفز هول ماشي وحطاه جيبه لا يأخذ هو المال ويتخلص منه في وجه من جوالي الخير. كن بهذا فقط.